أنا بحب الوطن رضع وحالي بالمرجالي لو طال لي ليلك يا زمن لا بود صبحك ينجي الله لي نحب الوطن رضع وحالي بالمرجالي لو طال لي ليلك يا زمن لا بود صباحك ينجيلين لا بودي صباحك لا بودي عن ساعه طاري يا عمال مين ضلوا عيدرج حتى رفاقي عم تشتهي من شوقي حال المعارك حاجتنا بوعود وحكي غير البارود دمائي لي اطفالنا حب الوطن رجع حالي بالمرشالي يا وطني لك يا زمن لابد بوطي صبحك تصبر على مر الزمن واتخط على كل الميحن واللي يساو مع الوطن لا دوسي جد الأولي الطالي نفض في الوطن صباحك ياليلي مريد ظهر ما ضامينا لا غيرب اقدامينا آلمن بحكامينا الله يعين المبدي لك أطوال نبهم بالوطن رضعوا حديد الأرشادين لو طال لي لك يا زمن اطفالنا بحب الوطن رضعوا حالي بالمرجالي لو طالي ليلك يا زمن بودي صبحوا ينجي ليك